www.goodwayinlife.com منتدى احلى حياه يقدم لكم نور في الظلمات في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وشاهد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا اليوم مع الجزء الثاني من كتاب الله الكريم ومع هذه الحلقة الثانية التي نستعرض وإياكم فيها خفايا هذا الجزء العظيم من كتاب الله جل وعلا كما ذكرنا في الحلقة الماضية أننا في خلال هذه الحلقات نستعرض شيئا من فوائد هذا الجزء وشيئا من أسراره وحكمه وشيء من بعض الفوائد التي تمر معنا بعض الآيات التي قد يشكل فهمها على القارئ أو كذلك بعض المفردات التي ربما يغيب فهمها عن البعض هذا جزء العظيم من كتاب الله جل وعلا يحوي آخرة أو يحوي منتصف سورة البقرة ابتدأه الله جل وعلا بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يقول ربنا في مطلع هذه الآيات العظيمة سيقول السفهاء من الناس السفهاء هنا المقصود بهم قيل المنافقون وقيل هم اليهود أنهم قالوا بعدما أمر الله عز وجل أهل الإيمان وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في البيت على في البيت الحرام في مكة المكرمة فكما تعلمون كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يا أم المسلمين أو كان أحد الصحابة يا أم المسلمين في صلاة العصر فأتاهم ات وهم يصلون فقال أشهد أن نبي الله صلى الله عليه واله وسلم قد أنزل الله عليه قرآنا يأمره بالتحول من بيت المقدس تحويل قبلته من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام فحولوا قبلتهم استجابة لأمر الله طواعية بلا كراهيه وهذا المسجد الذي حصل فيه هذا الحدث سمي بعد ذلك بمسجد القبلتين وهو معروف الآن في المدينة النبوية ما الذي حدث بعد ذلك؟ قال أولئك المنافقون وقيل أيضا اليهود أن أولئك المسلمون هم سفهاء لا عقول لهم مرة يجعلون قبلتهم نحو بيت المقدس ثم ما بين عشية وضحاها يتحولون نحو بيت الله الحرام فدينه أولئك دين يعني هزلي دين ليس بالمتين دين لعب يتحولون فيه بين الفينة والأخرى قال الله كلا من وصف المسلمون أو وصف دينهم بذلك فهو سفيه مجنون لا عقل له سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فجاءهم الرد القاصم القاطع من لدن الله جل وعلا قل لله المشرق والمغرب القبلة سواء كانت نحو بيت المقدس أو نحو بيت الله الحرام كلها أو حتى لو كانت إلى الجنوب أو إلى الشمال كلها لله جل وعلا قل لله المشرق والمغرب العبرة ليست بتحويل القبلة إلى بيت المقدس أن تكون نحو المقدس أو نحو بيت الله الحرام أو نحو الشمال أو الجنوب كلا إنما العبرة هي بالاستجابة لأوامر الله جل وعلا فأولئك هم أصحاب اليقين هم أهل الإيمان وفي هذه الآية درس عملي للاستجابة لأوامر الله جل وعلا الكثير من معاشر الإخوة والأخوات ربما يمن الله عز وجل عليه بعبادة الاستجابة لأوامر الله تقول له صلي فيصلي لا تأكل الحرام فلا يأكل بعد ذلك الحرام لكن البعض قد يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالتردد في الاستجابة إذا لم تظهر الحكمة من ذلك الأمر أو من ذلك النهي. مثال ذلك لماذا نصلي الفجر ركعتين فقط؟ لماذا نقصر المغرب؟ لماذا نقصر؟ لا نقصر المغرب في السفر؟ لماذا نقصر الروبعية ولا نقصر الثنائية كالفجر والثنائية كالمغرب في السفر؟ قد لا تظهر الاستجابة للإنسان. فحين ذلك قد يتردد البعض في الاستجابة لتلك الأوامر هذا الموقف يدلك على استجابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الأمر مع عدم يعني بيان الفائدة أو الحجة من التحويل نحو بيت الله الحرام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تكون قبلته الكعبة في بيت الله الحرام في مكة المكرمة لكن كثيرا من الناس اليوم أصبح لا يعني أو دعونا نقول أصبح يتردد ويتلكى حينما لا تظهر له الحكمة في هذا الأمر أو في ذلك النهي وربنا جل وعلا يقول في هذه الآية قل لله المشرق والمغرب ماذا قال بعدها اسمعوا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لو تأملنا في قوله سبحانه وتعالى ووصف أولئك الإيمان بالهداية يهدي لله المشرق ما يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يعطيك هذا درسا أن من تمام توفيق الله وهدايته للعبد أن يهديه وأن يوفقه للاستجابة التامة لأوامر الله جل وعلا ولذلك هم أهل الإيمان ومن يفعل ذلك ويستصف بذلك حقيقة والله هم أهل الإيمان ألم نسمع قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة لحف مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما في خيار بعد ذلك إذا أتى الأمر أو أتى النهي فعلى العبد أن يستجيب طواعية لأمر الله جل وعلا طيب من خالف ذلك بماذا وصفه الله جل وعلا قال وَمَنْ يَعْصِي اللَّهِ شوف سبحان الله لو تردد الإنسان لو تلكى لو لم يستجب لأوامر الله فإنه يعد عاصيا لله وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّظَلَمْ ضل مُبِيناً هذا الحقيقة يعطيك درسا عظيما في هذه الآية في الاستجابة لأوامر الله جل وعلا يقول ربنا جل وعلا بعد ذلك وكذلك جعلناكم أمّة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا اسمع ماذا قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ما السبب ما العلة من تحويل القبلة إلا لنعلم من يتبع الرسول الا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه شوف الحكمة وإن كانت لكبيرة أي أن تحويل القبلة والأمر الذي اعتاد عليه الإنسان وإن كانت لكبيرة هل هي كبيرة على كافة الناس كافة أهل الإسلام كلا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أولئك أهل الإيمان ليس عليهم أمر كبير يعني ذلك الأمر لا يعد أمرا شاقا عليهم أن يحول الله القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام أن لا يظهر لهم حكمة معينة في أمر من الأوامر أو في نهي من النواهي حتى لو لم تظهر الحكمة في ذلك فإنهم يسجبون ولذلك هو أمر عظيم شديد كبير ثقيل على النفس لكن إلا على الذين هدى الله طيب بعد ذلك بعد تحويل القبلة هل تبطل صلاة أهل الإسلام هل تبطل صلاة أولئك الصحاب الكرام بعد أن كانت نحو بيت المقدس كلا يأتي الرد من لدن الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي أنتم أيها السفهاء أيها اليهود أيها المنافقون وغيرهم الآن تعلمون أن في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة امتحان إلى الله امتحان لعباد الله جل وعلا أن فيه ابتلاء واختبار فيه من نجح وفيه من رسب فيه من فاز وفيه من خسر وإن كانت الكبيرة إلا على الذين هدى الله أولئك السفهاء هم حقا كما وصفهم الله بالسفهاء لأنهم غابت عنهم تلك الحكمة العظيمة أيها الأكارم بعد ذلك يمر معنا قوله جل وعلا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة قدم التزكية على العلم في الجزء الأول مر معنا قول الله جل وعلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اسمع يتلو عليهم آياتك قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في الأولى قدم يعلمهم الكتاب والحكمة ثم قال ويزكيهم هنا قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة قدم التزكية على العلم هذه إشارة للحفاظ دائماً إذا أراد الإنسان أن يحفظ المتشابهات هناك طريقة جيدة وهي الربط في الآية الأولى قدم العلم وفي الآية الأخرى قدم التزكية يأتي إنسان يشير ربما يكون طبعا هذا المعنى صحيحا لكني أقصد أن يجعل له رابطا في ذهنه يحفظ به المتشابهات ويميز به الآيات المتشابهة فيقول في الأولى يعلمكم الكتاب والحكمة قدم العلم لأن من ثمرات العلم التزكية إذا تعلم الإنسان العلم خاص لله حصلت به تزكية النفس في الثانية قال ويزكيكم ويعلمكم فحصلت التزكية والتي أخرت في الآية الأخرى أحباب الكرام نقف مع فاصل قصير ثم نعاود المسير بإذن الله تعالى عدنا إليكم أيها الأخوة والأخوات مع الجزء الثاني من كتاب الله جل وعلا ومع برنامجكم ربيع والقلوب جاء في هذه الآيات العظيمة في الجزء الثاني من سورة البقرة قول الله جل وعلا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا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 والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون يقول ربنا جل وعلا ويدلل في هذه الايه على معنى عظيم يتعلق بما بدأ الله به هذا الجزء وهو أمر تحويل القبلة يقول الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب في هذه الآية يعطيك الله عز وجل قانون تعيش به وتنجو به وحتى تسعد فيها دنياك البر ليس بتحويل القبلة نحو المشرق أو المغرب ليس بتفاصيل الأمور إنما البر معياره بالعمل الصالح ولكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآية ولذا قال في ختامها أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون من الآيات العظيمة التي سبحان الله تلفت النظر قول الله جل وعلا إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما اللافت في الأمر أن هذه الآية أيها الإخوة جاءت بعد سياق آيات الصبر والبلاء والحث على احتساب الأجر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلى آخر الآيات ثم جاء بعدها قول الله إن الصفا والمروى من شعائر الله العجيب أن هذه الآية هي من آيات طبعا السعي التي يكون في الحج أو في العمرة ما الذي أتى بها ولم يكن قبلها آيات عن الحج أو ما يتعلق بذلك استنبط بعض أهل العلم من المعاصرين أن هذه الآية جاءت لتدلل على معنى الصبر والحث على احتساب الأجري عند نزول البلاء كيف سعي في الحج أو العمرة؟ يدل أو يستدل به على موضوع الصبر عند البلاء أنا أعطيكم كيف بماذا يذكركم السعي بين الصفا والمروة إنه يعيدنا إلى الوراء يعيدنا إلى، يعيد بالذاكرة إلى تلك المرأة الضعيفة الهزيلة التي تركها زوجها مع ابنها الصغير في واد غير ذي زرع في بكة المكرمة تلك المرأة التي هاجر عليها السلام حينما تركها إبراهيم استجابة لأمر الله وطاعة لأمر الله جل وعلا هي بعد ذلك أصبحت تطوف أو تسعى بين الصفا والمروة تذهب ذات اليمين وذات الشمال تبحث عن حسيس عن أنيس عن قريب عن منقذ عن طعام عن شراب عن مأوى عن من يساعدهم بعد الله جل وعلا يذكرك هذا الموقف بتلك المرأة الصابرة المحتسبة التي استعظمت ذلك الأمر التي استجابت لأمر الله فهي تذهب ذات اليمين وأنت تذهب تسعى بين الصفة والمروة تذكر من كانت في ذلك الموقف الصعب وهي صابرة محتسبة لله جل وعلا أيها الأكارم يأتي بعد ذلك ذكر آيات الصيام في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شوف التسلية أن هذا الصيام كتب على الأمم السابقة لعلكم تتقون يتطرق فيه إلى الحكمة العظيمة من هذا الصيام فمن خرج من مدرسة الصيام ولم يتحصل على عبادة التقوى التي يجعل العبد بها بينه وبين عذاب, بينه وبين عذاب الله وقاية فإنه قد خرج راسبا أو قد خسر بعض النقاط ولم ينجح النجاح التام في هذه المدرسة العظيمة وهي مدرسة الصيام من اللفتات العظيمة ذكر آيات الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعان افتحوا المصاحف الآن وتأملوا أين جاء ذكر هذه الآيات العظيمة في الحث على الدعاء إنه بعد آيات الصيام يلفت نظرك وجود هذه الآيات في سياق آيات الصيام أن الصيام والدعاء أمران أو عبادات عبادتان مرتبطات مرتبطتان مع بعضهم البعض. فحال الصيام يستجاب الدعاء وللعبد عند فطره دعوة مستجابة لا تكاد أن ترد. حال الصيام حال القيام في السحر في رمضان في أوقات الفطر في أوقات العبادة. حينها يكون العبد قريبا من ربه فجاء ذكر آيات الدعاء في سياق آيات الصيام انتهت آيات الدعاء أعادت آيات سياقها في الحدث أو في ذكر أحكام الجماع مع النساء حل لكم ليلة الصيام أرفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن من الآيات التي الحقيقة قد تشكل أو يشكل فهمها على بعض الناس ما جاء في هذه الآيات العظيمة من ذكر آيات القصاص في قول الله جل وعلا كتب عليكم القصاص أو يأويل الذين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب كيف يكون في القصاص حياة مع أنه يفنى به الإنسان ويقتل المعنى في هذه الآية معنى لكم في القصاص حياة أي لكم في القصاص بقاء والعرب كما كما تعرفون تقول القتل أنفى للقتل يقول أبو العتاهية جعل الله القصاص حياه فكم من رجل يريد أن يقتل يعني ربما أزته نفسه على القتل فيتذكر القصاص يعني أنه سيقتل بقتله لذاك الرجل أو تلك المرأة فيتذكر فتمنعه مخافة أن يقتل ولذا من عرف أنه ربما يقتل ويقص يعني يحصل عليه أحكام القصاص بعد قتله لإنسان سواء كان مسلما أو غير ذلك فإنه يمتنع ويرتدع وينزجر ولذا بيانة هذه الحكمة العظيمة ولذا ختمها الله جل وعلا لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب أنتم يا من لستم من أهل العقول الراجحة والعقول العاقلة الذين تنادون بأن هذا القصاص أو تلك الأحكام الجزائية هي من الأمور التي تخالف حقوق الإنسان أو هي فيها من البشاعة الشيء العظيم كلا إنما فيها الحكمة البالغة لبقاء البشرية وتناسلهم والحفاظ على وحدة المجتمع ويعني وتماسك نسيجه حتى لا يكثر القتل والهرج وهذا للأسف ظاهر في ازمنتنا المتأخرة فلو عملت الأمة بمثل هذه الأحكام الشرعية وبانت لها حكمتها وعمل المسلمون بها وخصوصا ولاة الأمور في بلاد المسلمين لقل الشر وانتفى ويعني نقص في مجتمعاتنا بل ربما زال كل ذلك بتطبيق أوامر الله جل وعلا من الآيات التي ربما تشكل قول الله جل وعلا تشكل يشكل فهمها على البعض قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نحن نعلم أن القرآن أنزل متفرقا أو مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم فما المقصود بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه ثلاثة أقوال القول الأول أنه نزل في فضله قرآن يعني نزل في فضل شهر رمضان قرآن كما تقول أنزل في فضل عائشة أو في تبرئة عائشة قرآن المعنى الثاني أنه نزل من, من عند الله جل وعلا إلى السماء الدنيا في ليلة القدر في شهر رمضان ثم نزل منجماِ أي مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأحوال والمواقف وقيل أيضا المعنى الثالث أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر في شهر رمضان يعني كانت أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان ثم يعني جعل الله نزول هذا القرآن مفرقا أو منجماً على نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات أيضا التي ربما يشكل فهمها قول الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لماذا قال الله ومنافع للناس نحن نعلم أن فيهما إثم كبير وفيها باطل وأنها تضر بالصحة وبالدين وغير ذلك هذا يعطيك درسا في العدل أن الله أزل يحرمها لمضرتها لكن من تمام عدلي سبحانه وتعالى يبين ما فيها من المنافع هل في الخمر والميسر منافع؟ قيل الانتفاع بثمنها في بيعها أو ما يحصل من اللذة المطربة أحيانا للإنسان لكن هذه المنفعة يا إخوة وإخوات لا توازي المظار والمساوى التي تحصل من الخمر والميسر أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الفقهة في كتابه وأن يجعلنا وياكم من أهله وخاصته نتابع في الحلقة القادمة ما تبقى إن شاء الله من بقية الأجزاء استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> قدمت لكم هذه الماكلة من يمتدى أحلى حياة حياة www.goodwayinlife.com